وَلَا سَفَرَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْتُمْ تَطْمَعُونَ فَامْتَحُوا بِوُجُوهِ يَجُومُ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 او بالقسط ولا يجري منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون